تَبَارَكَ سَمَاؤُهُ وَذِكْرَالِكُ لِكُلِّ عَابِدٍ مُنِيبٌ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ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 وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكث وقوم تبع كل كذب الرسل فحق ضعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٍ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٍ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَعَ إِلِّلْ خَيْرٍ مُعْتَدٍ مُرِيبَ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَٰكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد مَا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد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 ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَضَّبُوهُمْ فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ محيص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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل تلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق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 جَبَّار فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وعيد.